يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سميدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان استقم الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلهي ومحظة سبحانه وتعالى إن سؤال نبي العليا مر لوادنا قدرين أن مجلس كنكوكولا من لزوم الاستقامة تاج الكرامة ومجلس كني لواد وحين شليت تصور عمي استقامة ضئية وصلا أنت أهمية ضئية ضئية تعليل كيدي قاعدة ضئية وحان أنك أصلك استقامته إليه الاستقامة على التوحيد أما استقامة القلب على التوحيد قلبه إنه توحيد كإلهي قد الله سبحانه وتعالى وعينك صورنا يقول فضلك استقام الله إليه بهي إن الله رأيك آيات القرآن إيا حاديث الرسول عليه ثلاثة والسلام واحكم هذا آيات القرآن كان وحكم ذها قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحكم ذها حائزة رسولك إن وآخرين عليه الصلاة والسلام حديثك أبو ولينا رسولك رسول الله عليه وسلم قاربوا واستجدوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل حديث كशो مسلم ولي وعاينت تصورني اثارك ثلاثك اقصى ارى استقامها وحي كاينه لهن ثلاثي امه دني او انو جهيدنا رسولك يا تابعين كي اربع تابعين هي ائمادي فضل لهايت يا امه دني سبحانه وتعالى او كبد بادي وعاينت تصوروا لك كيف تستقيم على طاعة الله إنها وحكة المعني الاعتصام بحب الله مجاهدة النص الدعاء صحبة الأخيار العلم بالدين اختيار صحبة صالحة التوسط والاعتدال الاجتهاد في النوافل وحينكم صورنا يوكله أن أهل الاستقامة قليل وحينكم صورنا يوكله ليس المفكوم من الاستقامة عدم الوقوع في الدنب الاستقامة لنا لجسهاين قف قينار الدمز والجودين وعن قصورنا وكلا كل ما نها الله عنه فوق زيغ وانحراف عن الاستقامة شيك الصي لا يرضي دوايا الأشياء لا حسن الله حنايا فص نامتي وعن قصورنا وكلا فإنه من ظهر على يديه خارق فإنه يوزر بيزان الشرع قف قدت شو حيقانة وحرافتن غوارق قدت كايلا يا وان عشلك شريكة الله علينا يا هذوب بياذو اللقيا يا هذو هواذك الدولا ما وحكاني هي الاستقامة بإخلاص الدين لله دين تورثناه بدليل ما يتعين إنه قف خط وصنع وريح الفري فترميت دودي وريح الجر الجريب تونا أنتودا سبحانه وتعالى دينه ذا أبرح كريوي بخير لعلي وريح شاشينية أما وريح برا حيا وحكاني كاستور الاستقامة والاعتدال متلازمان تواصلان تعيدها الحاسبة إلى استدنايان ما اشدك سنايان وحينك الصوران حقيقة صبر مع الله وتواس القلب بالاستقامة معه صبر كقفوا إلهي ديني توقف صبري وفِي إلهي فريج اشدك سنايا وعشنايا إلى تعين قلبوا وكثر وصلنا هذا استقامته أو مرتين واجد وحق الصلاة فريج ولا يمد وحينك الصوران آكلة كلما جد العبد في الاستقامة والدعوة الى الله والقيام له بامره جد العدو في رأي سفائبه وعنك صور لمركز عبدان كو كتوسنا ذا حقا ذاتك ناوه باقو امرك الهين او كتاغنا ذا ان عربك الشيطان كاهي او ذاتك عقل جاب كاكدر ايو اي انو قركو ذا حقا وعنك صور لمركز عبدان كو كتوسنا ان الاستقامة أو أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة إياك نعبد وإياك نستعين منازلشنا من الواحد منزلة الاستقامة أمين الاستقامة وثاي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين الواحد هذا النقي وكيري مدارس ثانكينكا مجلة خلاص بغل ما أنت واحد نقبل آبائنا قواعد في الاستقامة أهيمه gündي جواه يساسس استقامة ولاكن مرمي قاعدةنا والسكوت الجري معناه ده وعشان يكاشياس كلام في سكان ايديه بديك سيدا ابوك الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى من القاعدة الأولى قاعدة الكومنت الاستقامة منةٌ إلهيةٌ وهبةٌ أربانية استقامة يتواصل أنتو وقال الذي لا هير بحيه يهبوا بسرعة قال الله تعالى إلى هيو ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من أجر أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً ilaahi wuxuu riya habay samayn lahayn oo ay fulin lahayn oo ay ku taagnaan lahayn oo aan kale xuleexleexan lahayn waxa lagu waaminayo la farayo taasaa oo khayr badan lahayn suuna shahaadadu askaan lahayn akhar badan baan u sii ولي وانا ضميرك تعبين كو كشورو معذبن نفسه الى حين يعذ نفسه هنين تلك توسن قل لد الهي بحيان ايتاي وعسل ربي ورجلا وانا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به في رحمة منه وفضل ويهديهم وإلهي قلينا يا وإلهي أصينا يا النحرس حجي سكاه تكوجل رجسي دار نو سين وحنقها نون الحجي سكت وصر سجديه وأنا ودلك قارسين ستشنها والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم إلهي وحول إلهي عينك يا ريا دار نبض قليون يبتعد بالعليه خير من أي جل وهانو كهن ليعدو دونة شرطة ونصن ولو إلى هاي آيات قرآن كسورة يونس كسيرتات آيات كهن رئيسة وحوك قصة ورمي أدوين يذا يما صائبتين يدباتين كذا كذبوا تنجح عليها يا إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نمات الأرض فاختلط به نمات مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخات الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حصينا كهذا لم تغلب بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويحكي صورة أعيضة أعيضة أعزائي الغباطة إن كيدي من صعيب كيدي هي قصة معلومة السلام شو إن أعزائي في من سوائي وقعني سايك بحيث سيدة صالة أعيضة أعيضة أعيضة صورة الكهف وعقل الله ورجله وعله إن هو إلا ذكر للعالمين قرآنك وأحكام ما هي وحسي حسوسين ذلك عالمين سوتن وحسيوسين يوم وحيله كذولي وحيله وديدا يوم لمن شاء منكم دا. أن يستقيم وعتصوت عنده عقدين سين تصنعتين كملا وما تشاءون إلا هي شاء الله رب العالمين دنيا ما يسانيكم إلا إلهي أرضانا إله عالمين تبربارين يعني ما ينجدك بربارين وحول الشيخ لنا عبد الرساق وعبد النفس العباد البدر فالاستقامة بيد الله توصنات هنا هي دعنته كترته فمن أرادها لنفسه فليطلبها من الله وليلح على الله تبارك وتعالى بالسؤال وحول قف كربا لأنه لأنه لأنه نفسي تؤذونه لاستقامية توصنا إلهي هو يدست الدعاء كُل على إلهي ويكبرين له تسويه وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة من الليل عائشة نوح الله يدست على مسلم قصراً نبي محمد صلاة الليل سهلة كمعروف الفرجري قالت نوح يفري إذا قام من الليل وفتح صلاة هذو رسولك هبينك كصلاة الليل شورقوف الفرجري اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمقترضي من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصلاة المستقيم وعن رسولك عليه الصلاة والسلام إله أبو ري جبريل ميكائيل إله أبو ري إله إسرافيل أبو ري يدلك إله أبو ري وحا مقاني وحا شوغا إله أديك عبد الله ما لك الله حكم أي واحد خلافين العفنة إنسان سخى العفنة حقا عنك يجوا فتشي أيضا كذا إذا عبد الله والنبي محمد عليه سلامة وإلهي وهموني أو إني ما ظل صاحبكم وما هو؟ وإيش الشيخ عبد الرزاق؟ هذا كان عليه سلامة والسلام يقول كل اللي يد. رسولك صلى الله عليه وسلم هذا الكلام سوري أنت يا في اتساعي لصلاة الليل فرفرشد الفررية لا اذهبينك انك تهدي من تشاء الى صلاة المستقيم الهو عيدا وانتان تذكت استواصلكم وانتان تذكت او او رسول كورنسي عليه السلام ولما كان هذا المطلب يعني شؤال الله تبارك وتعالى لا اعظم المطالب واجلها اوجل الله سبحانه وتعالى على عباده ان يسألوه الى سراطه المستقيم مرات متكررة في اليوم والليلة اوهو يري مرك أي نقصي بريء إلهي لا جبر يهانونكم بذعدوه إنه أرِين سن يمَقان كله كان وحكمه كبي أضامه إن يوجي شأن دعاء إلهي يكبريان ما نور البر دور جار يدور لقولناه في الفاتحة دعاء سيد واحد سورة سورة الفاتحة الله إلا هذا إلهي وحو لسبحانه اهدنا الصلاة المستخيم الضوء ما هو ناكس وحو رنيا إلهي ألتذك التوسنقى هنوني صلاة الذين نعمت عليهم تذكت سهنوني سيكو أظن عميتي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك كور كوى من سورة النساء إلهي وحو لغير المغضوب عليهم وحو رنيا إلهي ألتذك الهالي كوى أدعى روابتي وزد وذين المرنى وَيَهود علم الانعام فريق ولضالين كل من ها نغدغنا كريستنا ها اليه ال علم لان كابلي وانا رسولك لغبري عليه الصلاه والسلام من يريد المغضوب عليهم اليهود والنصارى ضالون قالوا ارى اليهود نصارى و عليهم من يهود ضالين انهم ابن عبد المحسن قال بعض اهل العلم علماء قالوا ينبغي أن ينبه العوام إلى أن هذا دعاء وحق لك جبان ولماذا ينبغي أن يكون كبرى رجياء دبشعى مدأة لما تقول مركا بياذا يهدين المستقيم إذا أتذفت وتنقوا عنوني أنت تدعو الله إلهي والضريصة وهذه الدعوة أوجبها الله عليك بريدنا ألا كُوهة جبية يجب عليك في اليوم والليلة أن تدعو الله بهذه الدعوة سبعة عشر مرة إلهي ويناد ويجيسيته تضليتهم قرد عدن رقعناها السلاة وقردنا سلاة الواتف وكأة لو ذا لو له الفجر أفرت الظهور وكأفرت عصر في صدق المغرب كبه هي أفرت الإشاء جميعا تضليتهم قرد عدن في كل رقعة من هذه الركعات تدعو الله رجعت كسوت ديرت كميدا الهي باد على المسلم ان يستشعر ان هذا دعاء سلاه قد قف مسلم كاه وحاله قد بو انه درسناه انه الهي برياي لما تكنيه صلاه وتكنيه فاتحه واخريا يهدنا الصراط المستقيم ركله ياي قال وخر الشيخ وقد قال من الله تعملت عن سعى الدعائي فإذا هو سؤال العون على مرضاتي دعا دعا قد أفضل بذنبا أفضل في سلابوني مركزا هلأ إذا يتهي إن إله إلا هو يجيسه إنه قعه يوحي إله إليه ثم رأيته في الساتحة كذبنا واحد كسرها لأفضل دليل كيدي قرآن كسره لفاتحة كي علي إياك نعبد وإياك نصطعين أطوان تسالة إنتو إنت كنتش له الدعائي بلن نتعيثني وعاكم من السلاة مركو دعاه الاستفتاح والدعو ويحبوا برعا مركو استفتاح الله يبنيه وحبوا يا صاتح هذا مركو أخرى والدعو وحبوا دعيتنا يا مركو شوثيه فأسفر الدعاء والرسول عليه السلام وحبوا دعيتنا يا صحياتك وقدم بيه يا مركو كتيره في هذا وفاق السلاة أبدا علماء في الملكة الصلاة الدعاء صلاة دبو أدعو بيدها دبا مركي القيحة ينوحي لغة وقالتها وحي قفت بنا وصل عليه أي ودعو لهم ادعي مركي النبي محمد قوله خذ من أموالهم صدقة تقاهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادعي وينبال قول محمد عليه ثلاثة وصلاة مركي الشرعيان شيء ايه ذات أقوال وأفعال بالتكبير مختتم بالتسليم لكن اصل اللغه هامه بتعريفيه الادعاءوا الى هذا الغار كله سين اوغي سلاض ذا مركه لغا تصبح وين وهيبين لقتا وبذو واقو ان سلاظ فر وكان مركه لغا بخه غعمها ايمان كو رتاه مااموينه هذا qoof kille tukine yee maamduu we tukine yee ama gurigiisad kii tukare yee salaad faralka markuu ka baxo inoo gacmaha koob u qaada iyada ina ma bixco laga ma aqbalayo wajigaa lagarfana ilaahay kama aqbalay wa salaad faralka markuu salaamanaan saday uu ka baxo duucayuu ducei sidii uu ka karrtanayaa laakiin suuuday uu ku duceysto دعنا النبي بن عليه الصلاه والسلام حل مغلاها يد لو ابو كرم يا قفكي ودفكي قاربون تجودي كنت عيتني دق دق بس هذا دخيا الله لما كبهار لكن في حتى انت قبل ما ما فتح يا جعمتي كانما يدع على فائتك مقبوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد النووي من صراي يوما ما لنا موسى أبو بكر لا موسى عمر لا موسى عثمان لا موسى علي لا موسى صحابة رسول قلما صلى الله عليهم. وسلم كل ما جاء قاعدة الله الاستقامة المظلومة من العبد هي السلاة فإذا لم يقدر عليه فالمقاربة توسمانت قسكر لجد وانايا وانا فتوسمانت لشياء الله وطلق لك هل كيف يدو اي رمضي بقو هل دور دي كاريو ايو اين ودو وادو وحو رسول قل قل قل قل مياه عليه السلاة والسلام لبنا اردم وان حديث قادوه رأينا حديث كأين تلمانين بخير وريه وهو رسول عليه ثلاثة والصلاة إن الدين يسر دينته أفضيت ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه قف اسكماتك تقدينت وحاين الدينته أتكين فلسكو أتكينه ويكا أتكان صبه رسول كل عليه ثلاثة والصلاة فسددوه رسول كله أصيل استقامته لي ماذا وقاربوه حجاب سين يديوا لي من ويدان قول وأرشروا بشريت الرسول صلى الله عليه وسلم قفكم مصلين كي قص بليات يبعث فيك كل ماها وقفت على الأرض عن كل المر والغير الخير والكره الشيء حتى حدود بخدعه إلهي والكره الشيء إلهي يمد النحر يستن يمد بدأطي مقصو إلهي الزعدي سووا ضعون توبزوا كما كم نجاهو قفكم من مكان سعى وعند علي من أبي طالب رضي الله عنه وعند علي من أبي طالب منهم فدار الله, من من الله. كم قدام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوي يري قل حسرا علي وادعي ثنيا اللهم اهدني وسددني الهي وانهرني استقامه الصديقين ان لي ما ادنى يوافتي وفي رواية اللهم اني اسلك الهدى والسداد الهي وهن في يدي سنيا حنون حديث كان مسلم ولي قائلا قدحا الاشتقامة تتعلق بالأغوال والأفعال والنيات تواسنا أنت للشيء يحق لغو تواسنا مياه وهو كحدي هذا اللبب وهو كحدي هذا صعي الذي يسمعناه حيوال السمعين اليوم أمان بعد وينك وهو كحدي هذا نيوينك يوحق لبغلوها يستوى قارت فراب بضاني واحد كورنيان دنبي يغو السمعيني مرسو تران لك فقو إنما الأعمال بالنيات وكورنيا عمل كواني يدوني إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم إلى هاي ميغ يروح لينا يروح لينا أنت ضمور جري أنت ضمور حنساي خسوك لا كبر لعلي ثلاثة وثلاث ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلى هاي ميغ يا قلب يني عمل منه عمل كابتنين سين هاي ميغ يا جر كارحير ساي إن حارا يا هاي إلى هاي واركا ووأركيا همود من قلب يا إلى هاي أركي أنت صلان واركي إن الله ينظر إليك إلى أي وقوع وكو وقوع سميع بصير وبقى البليه وارك بليرة بسمحنا هو تعالى في الكهف ثمين الصيل هي وارك هذا الكهف قال ليسي وقول لك أصبحت كرابة ثمين هي ومقلي يا عقل جا جوينا تكشف يسيسوا قلب جا جوينا حكوت شيء لا يزوجي وش مقيم حاضر بيننا طال وحريم مقيم رحيم الله مدار السارقين قبل كيري والاتفقامة تتعلق بالأغوال والأفعال والأحوال والنيات توصلانت وحي كوحرد أبو يري هذا الله يويلها وحي كوحرد أبو يريد وحي أبو يريد وحي كوحرد حارمها قصة يومو قال نبيسا وحي كوحرد النيات ليس يقل في واحد دقية مسندك إمام أحمد وحاكو بسنة سيدة من حديث النبي رسول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ابتدان إيمان كيسي توس ما يألا قلبك ستوصه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه قلبك ستوص في ما إلا عرب كيسي توصه عرب كي تسكي بك حمانيا بين مشاهقين وحبو يسكرون بي رأي وحبو يسكرون بي سؤال لله تسكي بمحمانيا فيلم وكل ايلاهي قلبيده ايغا الا ايلاهي وقلب قلبي جيري وقلب جيري هو قلبي جيري وانا هذا الكيري وانا فعل الكيري انتوي ستدرتو جيري معنيه دو انت ايلاهي مو قلبك انا مو هذا كان هو اركيا ومقليا شيء كان هو اركيا وخر ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح لسانو وهي يدهب موين يلقي العليا يلقيه الصنابه وقلبك قلبك لوحكسي عقبول حبنا حبناها وحبصي دران عارفك وانا وانا شاكنا مرجعا بعيد افراد الواجب على العبد ان لا يتكل على عمله مهما صلحة والتقامة ولا يغتر لا بعبادة ولا بذكر ولا بغير ذلك من الطاعات واتبقونك وحكواه انه العمل كيسي أنا صولاني عمل في عباد قبتيه أدوب ولد بعث خميس نواد جشسي قاركين والله بحبك تمارقنو سطمة ما شاء الله قرا إن شاء الله بسنتهاي إيش على ولد بعث عذوب محكام قنبا وين أنا صولاني قبل بمسك حساب سيدني تبرتو وين أنا صولاني هديكم عز الله كاش شخص سيخدم الجلسي أبدا نفصل وين الربيع وين الرسعة بين وين الغاتي أغلى جل مياه دي جنبية ناس ما هيتو، إن تطشوا قادم مسافر هم بيرج، تاس كده نخوريه كده معقول بس، هو حاسة ما هيتو ده كده أبوكشة كده كوارث، والله إيه أنا قفقو السلامين قف، جنبية دي لا لا إيوه قفقو ما ليش تاكلين، إلهي ما نسأل حانوا تعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار، هم إيه مالي بس كيف يسوي العيلة، بروح الحمد لله إذا مالين كليه مالين هو أصله منتهي ما لين تا إلا أنت على إله خداعته بالبوغي كان غابة كلمة السوكان في هذا القرض ما لي عكرته مثل منك ساعات ولا كلمة السوكان في هذا القرض واحد من سنين تا جوادي كلمة السوكان في هذا القرض هو هذا من سنين ده تا كلمة الصائقة صوابحنا إلهي توابا غدير تأكد كلمة أهل الأضحى ضابش إلى الصائقات ضامن كلمة الصو كذا واقو إنتونا كذا واقب يسوي دينكرين سواء شالجا ويدين حد كي تواب صائقة لا أو يلاني كوأصلا وحرم القيم رحمه الله والمطلوب من العجل الاستقامة وهي التذال هذه الأمر تقوم بإمكانهم أنهم سواصنون وعنهم السماء سواصنون في السئل والأمر فإن لم يقدر عليها فالمقاربة هذه الأمر هو وزين الاستقامة للسئل والأمر دو. وإنهم أدوان فإن عنها هذه الأمر تقوم بإمكانهم فالتفريض والبعث وعنهم كما في, في الشيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سبان سريحين قال حديثك عايشان رسول كلنا عليه ثلاثة والسلام، سجدوا وقاربوا وامشروا استقامان الصيد وافقوا نحن حيثة وكلنا هو آلة بشاريثة فإنه لا يدخل الجنة أحدا عمله وقفنا عمل فيه سنة مقاليه قالوا ولا أنت يا رسول الله رسولك إلا عليهم ما نسكولي منها انت ماذا عملك قال ولا أنا أنا ونفقيني برسولك الله عليه السلام إلا أن يتغمدني من اللهم منه بمقصرة ورحمة إلهي يقولون بيشهر نبا دمي الله في الحديث تسموه إياني إمرو قيم محمري فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها في الحديث كان رسولك كوري عليه السلام مقامات الدين أوردن ما دين الدينة أوردن فأمر بالاستقامة وهي الشجاد والإصابة في النياة والأقوال والأعمال وعلم رسولك كورا باستقامة إلا إلا سماء يوم أولا طوصنا هذا أولا ليه هلو عمل هذا السلو بيله ليه نياد هذا الهالضيته عمل هالضيته وأخبر في حديث سوبانا وحالوك كورا بحديث كيف سوبانا استقيموا ولن تحصوه طوصنا هذا كوبنا من جان واعلموا أن خير, خير أعمالكم الصلاة وقال ذنعا من الذين خير بين سلاةه أنهم لا يضيقونها. والمقارب النصوص كنا نقولين، فنقرأهم إلى المقاربة. و هو الرئي والدوالات، وهي أن يقر من الاستقامة، من الاستقامة. لا هي الاستقامة أي كذا لا نسميه و هو يري بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى الغرف. أنت أولانا ود ال سيد قبكي دكتي أكله. فإن لم يصدق يقاربه. هديا و خذ فند مسؤول ومع هذا وهذا فوضع الشاهد من كلامي يرسال لقبه رسولكو عليه الثلاثة والسلام هذا القوت شئ دواكا فأخبره موحوك ورمي أن الاستقامة والمقاربة إلا تواستناظر إلا قدوا هذا مدعو شاهدكو لا تنجي يوم القيامة مارس قيامة ببزاري تعيس فلا يركن أحد إلى عمله ففري عمل كيسة سلدقات ولا يُعجب به يانا لي أجل عمل كيسة ولا يرى أن نجاته فيه يارو موده واركن عمل كيسو كرينك بداديو، بل إنما نجاته برحمة الله وعفته وفضله. هو جاذينك بداديو، إلى هين بداديث نحبيب كيسة يسامحه سيجلدث. هذا كاروه بطلنا من جل فقال يشم. راعي هذا من هدي الدنيا إلى صراط الله المستقيم، هدي في الدار إلى صراط المستقيم المنصوب على مثل جهنم. فكل دعوه لوهانه جتك تسن او اهين دينتي او غدقم جتك صراعه مالن قيامه لذي دونا جهنمه دوشدنا وكو توسنا ان يا كمداعي ناس فمن هدي في هذه الدعاء الى صراط الله المستقيم الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه هدي يومناكه الى الصراط المستقيم ودار وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوته كذلك على الصراط المنصوب على مجرى الجحيم وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حظوا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم الم... دوسوا في النار فلينظر العبد سيره على ذلك السراط من سيره على هذا حد والقدس بالقدة جزاعة وفاقاء هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ولينظر الشوهات والشهوات التي تعوق عن سيره تعوق عن سيره على هذا السراط المستقيم فإنها الكلابب التي بجنبتي ذلك السراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هناك وقول فَكَذَلِكَ هُنَالِكَ وَمَا وما ربك بذل الله من العليم هو علم القيم هذا القادرين الاخرين قف كلغهنوني تيدك توسن اي ادوين انت شورو قطكن كشريغا وحلوغهننينيا تيدك توسن استراب امقيامهن ظلمرا عليه سيدا بما يشوك الله عما لنا، ميد سيدا فرس سجدنا يوما كلا mid aayr lugeya mid gurgurta mid ay xagaa xagtan kala bisitaa nan ma maahubadsoonii oo namad gala mid shahanna lugu ku ha eego ku toosnaa ku toosee kitka sirad maan amal ka sharci kitka maantu ka dhaafaya shaki iyo فهي حرامتك اللي حينيه تتكن هذا الظنك وحيابها تيذن معاصي معاصدة يا جنوبتها وكلبدها أما هو قصرا تتكا الصراع هرينيه سيقوفك اللفنية كيكا بالبادة دم بيدة كالسعلانا وفلكا بالبادة يا كي دم بيدة وهو كوهر يا كلبدها ربكا أنا أرضو ميه هذا القول يكون من مدارسها لكيكا مجلسك حتى صبرنا قاعدة اللحان فحولي ابن القيم رحمه الله قاعدة في ذكر طريق يوثب على الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال قاعدة ني وقاعدة الجورة ميو وددك قارسين إنسانات وصناتو حالة ها قولتان أمهان نقضى حدلو أمهان نقضى صعي الله يعملو وحياضات سنة كو قاعدة ني ربع الموضي كو من أولا تراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها كو ابدو انو كجبتو انو وحيا بها تصوى دعي مسكح ديسة وانو كجبتو انو دبقرة مسكح هذا المركب وحايفو سوى دعان حمي اما او انا اتكشكتا محمان اتكشتو قبو هكا سيس صير عراعي واضنو ميزو انتا هدو سيدنا الوسط ما ينكران إلى اليوم مسخرة إني خوابتك قصورا على السيل وقبل ذلك كنا سيدنا إلى عين كنا سيل وقولي الله أري ما الدورة لجأب العلم الجاسم بالطلاع رب سبحانه هو سوينا لغات ترك القلب يا رحمن قصورا لعمو إن ولهيك أركوك كوا الثاني صلاة حياك منه وين بلاك إنشوته الثالث متضرح إجلالك له لا يوينه وينيسه و اتقي مسلم كما يقول كحشوت اله سبحانه وتعالى لن اعصي الهيو كرك الاراد يتافر خوفك منه وان لله كمقته الهين كل سبحانه وتعالى الخامس انت شنات اثارك له ان تساكن قلبه غير ما غير محبتي وان كجدت سنوات ان تجتث قلبك اجعله سبحانه وتعالى وسط ميدن مقلين قبل بهب لا على ضوء في أمه بلا يهبلش على طول تعاي كي تشد مثي وقال لي نو هذو قفقف قال تعاي كي ساو بهم نتو دي تتفكر بحياه كثروني ويحبه واحد اله إلهي سبحانه وتعالى كلي قال ولا حبغا قلبي جا جا يا يا غاري نور ديبو ان هو نسكي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امت وانا والمسلمين رجع الى الذين وحبوا والشعلاه عيد امرك الهي جوشيت اودن شيكه الصوم محرمه يا شيكه الصوم قال لي ما شيكه الصوم كفريه ان لقى جعلهاه او يبقى لوين اعدو يرجع وعلى قلوب وريا هبل متكثله ما غادي تكوني نروحو لصلاد و ما حي وحال <سؤال> يقول حال نقولوا انا شوهختي ما انا والباتو كتين تصطالض هي صلادرو الله وي دي تبالويري وي تنرو ما حيبل وحاول نقولوا خضناها حتى ما يضوا شنت جوار صلاد تبلي تمنس نديتو اذا كان نمشي لهو ويري اذا كملوا ما حيوا اهل الجيران قاعد كبخينا رمضان نصوم انا عن جيلك سوونستان وال الر لل الصلااديو ماي غنا الصش ال ما مير الميللك سكيية مح غنا جا كل الصتا صون هي مح غنا عن الص حديك ص انت قها نحي س فلا حول ولا قوة إلا بالله وح كية الشعا تعل ملذات كجوية ووش الجية باذ بحانه وتعالى ترى مين يسوق من من هذا جدنا يبوصها صانعة مسحاتين ما هي بوصها صورة حنسان قذلها ناس سيجسمان يجلس يشوف لي ناس عنقلاه ده نقول كده والله ياي مختم من ثوبكيني إلهي بعوض سبحان وتعال إني واخذ النار دور لا بني ناق كلامي أقوله يسب الله المستوي ترى توجه كل ولي جاي كل تكلم نو شيء ولي جاي تكلم أيه صلاة كيس كله ووجه أوي malinkii da ma lugu yimid labadii kamira heel xacib u tage oli bay islaantii sun u geeyay tii kalaan ma lugu heel salaadii bilow labadii in diba ka lugsuu yaa u korko أيوه كأختي ليها، وكأخت شعب ليها. تعايلك إلى هاي واحد كلون، تعايلك ونكرت وعايل بيلو رامي قلني. وحول كل ديواننا قيس، حاولكم فني ما حكي واسكت شيء. وينا يسمعني أديب هذا الكويد والكوى ذكراني حكي إبنائه جينيو. ميال لقولني أو كبر فلا حول ولا قوة إلا بالله. تداوقي. وإن أنا تقلني تعايلك إلى هاي نذل من, دلق من قلبك الوين تقلني؟ هذا لا تكفي هذا لك ما شخص يقول لك إن أنا تكفي اليوم أبا لكي فقال الله يقول بي بي سبحانه وتعالى كل وذيك الله كوديين وحدي من القيين أسائل تلحات وخشيتك أن تتول تلك الخواطر ويسعر شررها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وانت لا فشرف وحدي من القيين وإن أتكطقت وحيضا قلب يا كسفة عدعية إني قلب يا هوريان ويقول له لا قد هناك جدام العناس قلبك اله سبحانه وتعالى سعيل كيسا تقليب سي سعيل كيسا تقليب سي سعيل كيسا تقليب كيسا تقليب هناك قبتو دنوبتا يمعطا مسكحا تزور وليسا قد هناك أي ضابي سيما في جيبي إيسا تقليح بحضو من عبدالرحيم لا تقليب راي. أي وقت وقت يالك من المسلمين تتحركوا قائلين من كريف سناغا عي صدا كقران كوحة في السنة daba ye tuuaysoho istaal المسلمين muslimiinta xisniye dufeys miisooje taagil dufeyskii wuu furan kadi wayna ku akkaare markuu dufeyskii ku adkaaday ayaa waxuu arkayni ciin aadulrahimubaarakee gabadh saaran dufeyska halka uu saraysto qurux badan gabadhii wuxuu qalbigiisa ku soo dacalay siduu eegay digu u celiinay gabadhii wuu la hadlay ku dhisiyeen kurso gaadi دين كيبو كبو حوله دواء وقال الله يرتد دين كيبو كري ويكفر الناس يكفر الناس يبو كري وحنا شوائق المسلمين مدكت بسد عشاكت بميرها أيوه مسلمين تيساوقنا صيبو وديح السنقين فرنكال كارلا أمال بفايسكي نم باورا وقوح الكويري يا ابن عبد الرحيم ماذا فعل القرآن ابن عبد الرحيم القرآن كان حفل سنة جنحو السمائي فقال والله لا أحطل إلا آية وهي قول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين آيات القرآن الكابو آخرية او شاك إيسا إن التمني لها ينفر بذن قادروا إن المسلمين هاللهين ما لن تفيام إلهي المركوري مدنى سبحانه وتعالى مرغلي مرغون أيان يدك يدريم أيان إيسا لامن ما التمني أيان آيات سوك وخامل سوك حبيثين وحك لك محبيثين وحدي من القييم السال الرحيم تدواغك كل اللي علينا يستوحي الله ومسكرة قصود وأن تعلظين ذوجاتك أنا تلك الخواطف بمنزلة الحب الذي يرقى لطائر الإنسان به وحي الله قلبي أقصى ضعيف وين ذوجتين وياي سلم من ذلك علوك يا الله تو رش مبتة سلوبكبتة أما لا أخبرك ما كله شيطان في قلبي أو قصاورة يا وحي الله خنخن سير وقع وقع صلاه منته الأذن قصاوة إلى يوحي كتب كتب إنما يزحفه ليكون من أصحاب الصعيد إلى يوحي لي وش موبين سيقول لكم صلى الله عليه وسلم واحكى لكم وصلى الله عليه إنهم يشترك لهم الدنيا هدونا وكيد هذا إن الله وعدكم وعدا الحق وعدكم فأخنفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستذبتم لي فلا سألوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وأنتم بمسرخي لآخر رأيان أعلم القيمات الثانية أن تعلمين ذوقاته أن تلك الخواطر الرذية لا تستمعي وخواطر الإيمان وإن ذوقاته يري وحيى اللهم اسكحة لا تصوح يا ايمان كونا لكلمة هاي التاسع تقالا وان يعلم انا انه انه وقال ضغفه ان تلك الخواطر بحر من برور الخيال لا شاحل له وحيانها مسكحة بطر دعية وابد اسمه سيسة اوانه هاي خوري وحكو سوكب جميع العاشر تطفن ان تلك الخواطر وحيانها مسكحة بطر هي وادي الحمقى وامان الجاهلين واحد يريد واديك بطر دقمها اما الناس يدا وانا يدي دي له تاجهل انت قدمه وكورماي قفكم مسلم كاهي انه كون تفاعيو وناقي 80 كيس يحمانتك الريب كريتالانت ودا ما كولين هادو ان اله سبحانه وتعالى دارتي لي ما تعمل هذا سبا واجبنا كاتقين سننه كاتقين اينا نو كدغين الى ان انت عفتر او الى اني اريمود اما لو هذا الريمود وشيغ الشيخ و15 كلام كسي او هذين قاعده لا في سوق الغبيين وحين هو حكت المامي دون ثمانات الاقامه الاقامه اللي توثنان تمدا انكم غوثن نمحيتين انتو استنانون كثير سدان الله سبحانه وتعالى كو توثن لما سيد من ملائكه ينسو دغتو وكو سبحانه وتعالى حتلوني ليه هليان لا خوف عليكم ولا ولا تحتون البئرني لا اخفر عليكم ولا ولا تحجنون اما الله أن لا تخافوا ولا تحزنوا وعاقلين عيوك ورمي أن بشروا بالجنة إن شاء الله أمور شهرين لك توصل وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وعاقلين عيوك ورمي سبحانه وتعالى طاعة الرزق في الدنيا أبنى الرزق بالله أعلم إنه هليا سيد الله لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماء غدق ماء غدق هذا يكثر سنة عين وددت وصن وحنا وراء بنا هين رواب بضن هو بي بضن أرزاقنا ونصينا هين سيد عمر المخطابي أين ما كان الماء كان المال ملك السود بي لقى هلا حوالا لقى هلا سيد الله كثير لقردبي بحمه الله وحق الله لقى لي هل هي من هذه الكاملة الحياة طيبة ملل ونكسن إن الملل ونكسن كان الشر وحر لله سبحانه من عمل صالح من ذكرنا موسى وهو هم من فلا نحن ينه حياة طيبة وحر للسعيدين سبع أضافة صليا وذلك بتمالينة قلبه وسكون نفسه وعدم انتفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتفظ تأسوح كل عيسى نولون نركعين لنا عليا حسيلون ذا قلب جيس وحسيل حسيلون يعني ذا قناعاتنا سيس ذا قنتاعي يينانو ذا حد ذا حد عينو رؤياه عين وحيا به نفسي يا مقل بجيسا وحاملا يقرضاقي يذكر حرارة ما لا أنكوت لهين وعكراك من الإلهي أوليادي ساكب النقاء سادات سوتناسو إلهي باريس سبحانه وتعالى مراجسوه الجودة هذه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وعكراك من الاستحقاق دار السلام إن دارك اللي قلنا ما دار دار السلام شرناه للقلق وهذا صراط ربك مستقيما إلهي هو قوله سورة العلاس إن سورة العام تذك إلهي يساوه السلامية تذك لو نصح لك ليدك قليا سُد إلهي سبحانه وتعالى لهم دار السلام عند دا ربي ربه وعقباك من المده التمكين في الأرض المسلمين تقولك إلهي ماذا حسيني سبحانه وتعالى بدك المسلمين تقولك إلهي ماذا حسيني يا. هدي أي كده ده له لأوهي لهي فريق سورة النور آية 56 احنا لايفين وعلى الله الذين عملوا منكم عمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنون لهم دينهم الذي اتبعوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الايه وحبلن قاضي قوة إيمانك لله عاملكم انك تسمي قل كاينو دخلتيين يسو دخلتي كوي كو ريين انو المكانسيين هي دينته عليه وانا عليك انو غتبدل يا عرش دي عرش دي نمدغلي غتبدليه وحانا تاسي كدعبي لله اللي ما يعاودني على شركان لله ما لهن شرط وا قفك غالوبن لله دد كفاسقيينتها بري بوكاي ابن كثير رحمه الله تعالى وهو كل تفسير كيثا ايات القرانك تقريبا لله شنب صفحات بو كفسرها اما وقت الضبابه وكف في لين ان هلون نقدم كلب التليحات حكام ما اخري كر يوم وقتك كل ارك انت ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب